بسم الله الرحمن الرحيم ننصف علشان في أخوات كده بالوقت هتختم قالوا ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل عين الرحمن الأخت اسمها إيه يا معشر النساء اتق الله يا بنتي اتق الله يا بنتي البنت اللي عبا تتكلم مع الكرسي دي وعا كما دعرها يا بنات الله يرضى عليكم مفيش وقت والله الوقت قصير ممكن حديثي تقعدي عشان لوراكي يوم يلا بسم الله الرحمن الرحيم الابنه الابنه اسمك ايه ايه الابنه ايه بنت بنت من البنت من المعلمات بنت هودا عيسى ربنا بارك لك يا هودا يلا هتختم في اخر وتختم الو... في اخر الواقعه يلا يا بنتي ايه يا حبيبتي ايه ماشي ايه ايه ايه ايه عادل ايه ايه يا ايه ايه عادل ايه عادل احمد هل اسمك احمد يلا يا بنتي دعيب بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقتم بمواقع الندوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تَغْرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كنتم غَيْرَ مبين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أهلنا من المكذبين الضالين من المكذبين الضالين لا نزول فَنُزُولٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ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 هنخلي الهداف الاخر معك يا ما شاء الله قواتي إلا بالله يا دخلها ثلثة سنوة انت أمها؟ انت مامتها؟ تبكي لك حق تبكي تبكي فرحا ها؟ ربنا يجذيك عنها خير الجزاء في ثلثة اللهم افتح لها واد الجنة ولاك بها إن شاء الله كده يعني أحسنتي ما ربيتي ربنا يجذيك خيراً ووالدي معلمتها خيرا في ثلثة سنوة لا معصل هيه يلا ومين يا سلوة. ها سلوة نزلت تنزل من هنا اطلع فوق فوق مش فوق لا الكاميرا غاطس منها <تصفيق> <تصفيق> الاخت الثانية يلا تفضل حبيبتي الخاتمة الثانية الاخت اسمها فاتن علي احمد وبرده معلمتها بارك الله فيها وده وده عيسى الله يكرمها يلا يجي اشتركوا <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراه حتى إذا جاؤها وفتح أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبتم قبتم فدا قبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعبه وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاجة من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين ان شاء الله انت تبع مين يا بنت انت بنتي مين بنت هدى طب ناشيا ما شاء الله لفتي انا عايزه اقول لكم الخير بيولد خير فعلا الخير بيولد خير كانت واحد بقوا اثنين بقوا ثلاثة بقوا اربعه ان شاء الله نبارك لنا في يومنا هذا يلا ال ا خاطر الموقع أزوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما واقع نجوم وإنه لا قسم علمونا عظيم إنّه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمثه زيلم من رب العالمين أتذي هذا الحديث أنتم مدهين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا أن تمحين إذ تظورون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، فلو Säle هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. <تصفيق> إن شاء الله الابنة هلا مع احمد ربنا يبارك فيك يا بد ان شاء الله هاد هيكم الولاد هنا بس عشان نختم بإيه؟ نكمل بإيه؟ طيب ايه ده وانت هتفتيني ورده؟ اسمع مين؟ ما شاء الله ده الخمسة يا بنات لا الله يكرمكم لو حد حدتنا عزيغتم يلا يلا حبايبي دل مرة الله يكرمك احمد دلوقتي اللهم بارك لنا ولا تضرنا ادعوا الله ان يجعلنا من المقبولين في وقت تتنزل فيه الرحمات بنات الصحابة كانت بتلمس الوقت اللي احنا فيه ده لو كانوا حفي عنده ختمة كان بيجمع اهله ذلك الوقت التي تتنزل فيه الملائكة بالرحمات فاسألوا بقى ما شئت من خير الدنيا والاخرة اسألوا رب الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الضيق في هذا الجمع في هذا الجمع بهذا الخير اسأل الرب ان يبارك لنا وان يزدنا ولا ينقصنا وأن يبارك فيها في البنات دول اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالجهاد في هذا القرآن وأن يزدهم جميعا ولا ينقصهم وأتذكر سبحان رب العرش العظيم يا بنات إن الإنسان الذين قبل ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينا ونصرنا تشوفوا احنا ابتدنا بوحدة أنا كنت جاء لنا وقالوا لي فعلا بس ربما لم أتذكر كل واحدة جد لي بنت ختمت وصلنا الخمسة وأنا أتمنى توصلوا أكثر شوية ها؟ ربنا يمن عليك بالختم يلا <سلت> في عندي <الطريق سلت> <صح Cara> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء سَإِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين حول وترى الملائكة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 ما شاء الله يا حبيب ما شاء الله يا, شاء الله, يا الله يبارك في والدتك هذه جزاه الله خ جزاك ملاخين معنها يا أمي الله يبارك لك يا ربي يبارك لك مبروك يا هدى يا مبروك يا منا هي بنت منا اسمها منا منا هاشد معلمة منا هاشد الابنة جميلة اسمك إيه أمي. أمي بس يعني عالم. أميّة حسن بركته، والأم الجميلة دي اسمها إيه؟ زيند إبراهيم إن شاء الله تكوني مبني. يعني مبروكة عنها يا رب خاتمة الله يارب يا رب يا تقاط مصحفك يا ابنتي إن شاء الله نخلي الهدايا في الآخر عشان الوقت دلوقتي ابنتي في إجازة لابنتي بقى إجازة في القراءات العشرة بالشاطبية والدرة من العبد الفقير أنا ل لابنتها تلميذتها الفاضلة المقتهدة اللهم بارك لها ولا تضرها عزمية ممدوح محمد إبراهيم أسأل ربي أن يجعلوا عملاً متقفلاً وأن يقسم لنا الصالحات هذه عزيمة ابتدي إن شاء الله أنا عايز أقول لكم إن هي هي كل اللي إحنا دلوقتي ناخد صورة فقط إحنا ناخد دلوقتي صورة إيه وإيه عزمية الفلك الناس بس عايزه اقول لكم في سنه جميله قوي من الله بها علينا سنه التكبير السنه دي يفتقد لها ناس كتير جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قطع عنه الوحي فأنزل عليه ربي سبحانه وتعالى جبريل بقوله